ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يا رثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوه رجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم يسألونك أيها الرسول أن تفتيهم بشأن ميراة الكلالة وهو من يموت ولم يترك ابا ولا ولدا قل الله يبين الحكمة بشأنها إن مات شخص ليس له والد ولا ولد وله أخت شقيقة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 وغيره من أحكام الميراث حتى لا تضل في أمرها والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء أخي الكريم جاء حكم الميراث في هذه السورة في الآية العاشرة والحادية عشرة من هذه السورة وفي هذه الآية السادسة والسبعين بعد المئة وربنا جل جلاله هو الذي فصل الميراث لأهميته ولنعلم بأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمقصة وتنبه كيف ابتدأ بهذا الحكم بقوله تعالى يستفتونك وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يكون بين الناس يبين لهم صراط الله المستقيم وانظر الجواب قل الله يفتيكم في الكلالة المفتي حينما يفتي إنما يفتي بحكم الله تعالى ولا بد من الرسوخ في العلم حتى يتعلم المرء حكم الله تعالى ثم جاء البيان تفصيلا لأمر الكلاة وهذا من رحمة الله وتأمل كيف أن الآية قد ختمت بقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا فربنا جل جلاله بين الأحكام لاجل أن تستقيم الأمور وتستقيم الأسر لأن في تطبيق الشريعة السعادة لأن الله اختار للإنسان ما يصلح حاله في الدنيا والآخرة وختمت الآية بقوله تعالى والله بكل شيء عليم فربنا جل جلاله هو العليم بما يصلح للناس وهو العليم بمن يطبق وبمن لا يطبق سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد سوره المائده مدنية من مقاصد السورة الوفاء بالعقود والتزام الشرائع والحدود وإكمال الدين التفسير يا أيها الذين آمنوا أتموا كل العهود الموثقة بينكم وبين خالقكم وبينكم وبين خلقه وقد أحل الله لكم رحمة بكم بهيمه الانعام الإبل والبقر والغنم إلا ما يقرأ عليكم تحريمه وإلا ما حرم عليكم من الصيد البري في حال الإحرام بحج أو عمره إن الله يحكم ما يريد من تحليل وتحريم وفق حكمته فلا مكره له ولا معترض على حكمته تامل اخي الكريم أن هذه الآية الكريمة قد بدأت بقوله تعالى يا أيها الذين امنوا إذا هذا من نداءات الإيمان وفي هذا ملمح لأن ما بعدها من لوازم الإيمان أوفوا بالعقود العقود مع الله والعقود مع العباد أحلت لكم بهيمه العام، ربنا جل جلاله يمن على عباده ويبين لهم ما يحل وما يحرم إلا ما, عليكم. إلا ما يتلى عليكم تحريمه غير محل الصيد وأنتم حرم أما في الإحرام فالمحرم حينما يلبس الإحرام يتذكر كل ما نظر إلى على أنه متلبس في عباده فيكثر من التلبية واللجأ إلى الله تعالى ولذا حرم على المحرم الصيد لحكم منها أنه متلبس بعبادة وطاعة إن الله يحكم ما يريد فنحن سواء عقلنا الحكم أو لم نعقله ليس لنا إلا الامتثال للعلي القهار وَمَا قَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أن صدوكم عن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 وعن محرمات الحرم الصيد ولا تستحل القتال في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمهرم ورجب ولا تستحل ما يهدى إلى الحرم من الانعام ليذبح لله هناك بغصب ونحوه أو منع من وصوله إلى محله ولا تستحل البهيمة عليها قلادة صوف وغيره للإشعار بأنه هدي ولا تستحل قاصد بيت الله الحرام يطلبون ربح التجارة ومرضات الله وإذا حللتم من الإحرام بحج أو عمر وخرجتم من الحرم فاصطادوا إن شئتم ولا يحملنكم بغض قوم لصدهم لكم عن المسجد الحرام على الجور وترك العدل فيهم وتعاونوا أيها المؤمنون على فعل ما أمرتم به وترك ما نهيتم عنه وخافوا الله بالتزام طاعته والبعد عن معصيته إن الله شديد العقاب لمن عصاه فاحذروا من عقابه آية عظيمة فيها بيان كثيرا من الأحكام تستوجب على المؤمن أن يخشع وأن يخضع لربه مولاه لما جاء النداء بالآلولى يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود في الآية ثاني أيضا كرر النداء أهمية ما يذكر فقال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ما أشعر الله أنه شعير ينبغي أن يعظم وأن يؤتى به بما يريده الله ولا الشهر الحرم ونحن الآن في العاشر من ذي القعدة لعام تسع وثلاثين وأربعمائة وألف نسأل الله ان يقضي ايامنا بطاعته وهذه اشهر الحرام يتاجد فيها المبالغه في النظر والحذر من الحرام اللهم اعصمنا من الحرام اللهم اعصمنا من الحرام اللهم اعصمنا من الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. ما يهدى الى البيت لا يجوز منعه او نهبه وينبغي أن يعظم البيت بالهدي للحاج والمعتمر ولمن يرسل وإذا حللتم فاصطادوا لما منع الله تعالى المحرم الصيد جاء الإذن وعاد الأمر كما كان قبل الإحرام ثم انظر إلى عدل الإسلام ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا يعني ربنا جل جله يأمر بالعدل والقسط والإنصاف ثم قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى في أمر الحج والعمر وفي غيرها من الأعمال الصالحة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وما أكثر الإثم والعدوان الذي يتعاون عليه الناس نسال الله العافية واتقوا الله أي عموما في هذا وفي غيره إن الله شديد العقاب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 النهي عن استحلال المحرمات ومنها محظورات الإحرام والصيد في الحرم والقتال في الأشهر الحرم واستحلال الهدي بغصب ونحوه أو منع وصوله إلى محل اللهم يسر لكل مسلم حج بيتك يا أرحم الراحمين والاعتمار اليه اللهم ارزق أمة الإسلام اللهم ارزق أمة الإسلام أجمعين اللهم اطعم كل جائع اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته